ولا تكونوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزنون الذين آمنوا وكانوا يتسطون لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة الولاية عند معنى الولاية بمعنى السلطة والحكم وهذا ليس مقصود أولاً والولاية بمعنى التولي والنصرة وهذه هي المراد في هذه الآية يعني من أراد أن يتولاه الله وأن ينصره وأن يحميه وأن يحيطه بالرعايه والعناية وأن يكون سمعه وبصره وحياته وتعالى قال هؤلاء قلنا هذه الولاية هذا عطاء من الله للإنسان والعطاء من, من الإنسان لله هو يعني ولاية من الله للإنسان وولاية من الإنسان لله في أي وقت يتولاك الله ويحفظك ويرعاك ويحميك وينصرك ويحيطك بكل عنايه ويكون سمعك وبصرك وعائتك في حديث الولاية ما يزال عبدي يتقرب الي بالنواب حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده الذي يمشي بها ورجله الذي يمشي عليها ولا انسى ألني لا ولا انسى ألني له ما شاء الله يعني عجوان حتى تولى الله حتى إذا حاولت أن تنظر فيما لا يرضى كفك قلتك لا حجتك ويقضب في قلبك الرحم والخوف منهم والحياة منهم إذا أردت أن تسمع أغنية أن تسمع غيبة نميمة ياتي الى قلبك واعظ ويقول ماذا تفعل ربنا يقول اذا ارسل ان تمشي في حرام اذا ارسل ان تفكر في حرام اذا ارسل ان تبد يدك الى حرام تسافر اجنبي قل لا وهكذا وهكذا يتولى ويحفظك في اي وقت ستدرك هذه المرصبه الرفيعه في اي وقت اذا بذلت أنت ما تستحق لي هذا الجسد اجور أن تخصيك تسولى الله إذا اردت أن يتولاك بالمعنى الذي قلناه فينبغي أن تتولاه وأنزم الله يعامله تبقى ما تعامله وأنزم بعد تساخن ما معنى تتولاه بمعنى أنك تعتمد عليه وتتوكل عليه وترغب إليه وتستنصر به وتسجد به وإذا وقعت في شدة يا رب وإذا وقعت في مأزق يا رب وإذا حسيت شيء يا رب إذا, إذا احاط بك شيء مكروه يا رب يعني تعبده وحده تسجد. سبحان الله ما عند شيء في الكون كله إلا ما في فلان ولا علامة ولا شيء هذه هي يقول الله عز وجل في هؤلاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هؤلاء الذين اعطوا لله الولايات واعطوه الاعتماد كل الاعتماد والرغبة كل الرغبة وعبدوه حق العبادة هؤلاء لا يخافون. معنى انا سأسوا لا. لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ما يخافوا هنا في الدنيا ما يخافوا من شيء ما يخافوا من عدو ما يخافون من قطع الصلة بينهم وبين ربهم ما يخافون من شيطان ما يخافون من هوى، ما يخافون من اي شيء يضرهم انا اسال ولا يخافون من عدل. لا يخافون من لا يخافون من فضل، لا يخافون من تسير الحساب لا ما فيه. ولا يمرون على الصراط ولا تمسهم النار ما يخافون ولا يحزنون ما, ما, ما يحزن هنا ما يحزن هناك كما يحزن جهنم سبحان الله قد يفوتك شيء وتقول فاتك ليك الله ما دمت تنتر في حضيرة الله وما دمت تنت تعتمد بالله الله وتستنصر بالله وتستجد بالله وترغب الى الله وتحرق الى الله وتعبده وتطيعه ما تفق البدء ما تعتمد على شيء فاتك تفق فاتك دنيا فاتك عمارة فاتك سيارة فاتك حسابات فاتك فنكات فاتك شركات ما فيه ما فاتح شيء أحذت كل مره اخذ كل الكون ونجاة ولا تحزن في الاخره فالاخره ما تحزن كل فتشه درجات عاليه فاتتني النظر الى وجه الله فاتني السكن في جوار الله فاتتني الرضا من الله ما ينسى شيء إذا لا خوف عليهم ولا هم يعزلون لا ولا ولا هنا من هم يا رب استعطينا يا رب علامه من علامات هؤلاء الاولياء احنا هنا في الدنيا عندنا علامه الولايه هو ان الانسان ان نراه يطير في الهواء اذا قيل لنا فلان يطير والله يعني ذهب الناس الى الحج او في العمره وهو ما يعني ما فرق الناس هنا ولكن الناس حينما ميتون يقول والله وجدناه في مكه يطوف وجدناه يصعب بين الصفا والمروه كان في الحج قال وجدناه في عرب وهو ما فرقنا هنا سبحان الله نقول هذا ولي نقول هذا ولي او ولي يعني حينما يقول السماء انطير سمتا حينما يزئ له واحد ما عنده اولاد يقول وهو انه اولاد يمسح عليه وانه خلاص هذا الولي لا يقول علماء الخوارق لا تدل على الولاية لماذا لان الخوارق كانت عند الشياطين وعند الابالسة وعند المشاوذين وعند ايش الكفر والملاحدة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يخبر عن الدجال انه عنده خوارق والعداسة يقول للسماء امطري فتمطر ويقول للارض انبسي فتمبث ويقسل الرجل ويحييه يقسل الرجل ويحييه وعنده جنة ونار ولكنه مكسوب بين عينيه كافر فخوارق العداس لا تدل على الولاية وليست علامه الولاية ابدا كذا الشياطين اخبر الله أذنه القرآن أنهم يصعدون إلى السماوات السماء الدنيا يصعدون إليه ويستمعون إلى الملائكة في رب العزة عن نبا لصال الشياطين وإن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرصا شديدا وشوه لمسنا هذه هي ولاية؟ لا ما هي ولاية هش علامة ولاية؟ طبعا ولاية لهم ترمى السماء في الصحابه الصحابة أكبر في والصحابة صحابة رسول الله والأولياء يعني يجب أن يكون ومن لم يقل بالأولياء فهو كافر لأن الله ينفضه القرآن لابد لو هي مجودة ولكن تعريف اللوهي الهيئة يجب أن يكون عن طريق كتاب ربنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن الأولياء كرامات الصحابة كان عندهم كرامات أبو بكر كان عنده كرامات عمر ملخطر كان عنده كرامات يعني عثمان كان عنده كرامات علم ابي طالب كذلك فقدم كرامات وهم مبشرون بالجنة عندهم كرامات لا فيه جنة كذلك يعني ابو بكر رضي الله عنه استدعى ضيوف، والله يا اخوان سبحان الله قدم لهم عشاء وكانوا كثر ولما قدم لهم العشاء كان يظن ان ما يكفي هذا العشاء ما يكفي. وإذا بالضيوف يأكلوا كلهم بالضيوف يأكلوا ويبقى الخير سبحان الله فائض فائز بقرمته عمر رضي الله يخطب وأرسل سارية يعني المجموعة ست الجاهد في سبيل الله وكان رئيسهم يسمى سارية الرئيس كان يسمى رئيس هذه المجموعة يسمى سارية وهذه السارية سبحان الله المجموعة المجاهدين كانوا محصورين قبل العدو وكانوا المؤسى مثل امامهم شعروا بالهزيمة واذا بهم يوم الجمعة يسمعون سوص عمر يقول يا سارية ينادي الرئيس يا سارية الجبل الجبل واذا بهم يسمعون عمر والجبل الجبل يسعدون الجبل وينسفرون وهو في المدينة يخطب على المسلمين كام سبحان الله يسمع صوص عمار ويمسدل صوص نعم خالد بن الولد سبحانه حاصر مدينة حاصرها ولما حاصرها قالوا له عندنا شرق قال شو قد نعطيك هذا الكأس من السم ان شربته ولم, ولم يفعل بك شيء امنا بالله وفعلا اخذ الكأس وقال بسم الله وشرب كأسا من السم وما اثر فيه شيئا خلاص سعد بن ابي وقاص هذا صحابه الرسول الله عيون عيون الاولياء هم صحابه الرسول الله هذا سعد بن ابي وقاص لما في الحرب القادسيه سبحان الله حرب الروم وإذا بحرب الفرس في دجله والفرات دجله والفرس. هذه يعني موجود يعني ما يمكن تدخل هذه الوديان وديان كبيره عميقه مثل البحار وعندها مراكب وكاين هناك حبال تمشي هذه المراكب في العباد عند من يريد من الركوب يركب ثم يسير حتى يقطع إلى الشاطئ الآخر الأروم لما شعروا بالمسلمين جاءوا قطعوا هذه العبار وأزالوا هذه المراكي غبروها ولا كسروها لا أدري لما سبحان الله فوجئ سعد ميرقاس يعني العداء من من من من الدفتر هم من الأخرى وهم في هذه الدفتر كان سعد وقصره يا جماعه الصحابه وكان فيهم سلمان الفارسي قال سبحانه الله سلمان الفارسي ربك عنده شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة وسوحد في غد الخندق سبحانه الله لما استشار الصحابة وكان موجود هذا يعني سلمان لما استشار وقال والله ان كنا إذا ذهب العدو كنا نحفر الخندق وأشار اليه بحفر الخندق ولما حفروا الخندق بفضل الله كان تصبر قال يجبنا نحفر الخندق قال هذا سلمان ربك عنده شيء فنادى سلما واستشاره ماذا نفعل؟ قالوا والله ما عندي شيء ولكن نحن نجاهد في سبيل الله علينا ان نعتمد على الله وان نستجد بالله فقط ونسير في البحر ها قال نسير في البحر ثم سبحان الله واذا بيقول يا عباد الله اعتمدوا على الله واسيروا على بركة الله فقالوا بسم الله واخذ ينفر على البحر بخيولهم وبأرجلهم والله يمشر مشي. لما لعده رأى هم يعني بجيش جرار أضعاف أضعاف أضعاف صعبهم. لما رأى يمشي على المقر غير مالك الناس يدون شنون وإذا لم هو الإسلام ينتصر هذه كرامات ولا لئة كرامات سبحان الله الله يخبر عن مريم في القرآن الكريم يخبر عن مريم ان زكريا سبحان الله لما كان صغيرة كانت صغيره وكفلها زكريا اللي الاخر كان عنده وكفلها سبحان الله زكريا كان صغيره وقعد ما يدخل عليها آه. يعني يجد عندها رزقه طعام للصيف يجدهم الشتاء وطعام الشتاء يجدهم الصيف من اين لك هذا قال ثور من عند الله وجد عندها رزقه يا مريم ان لك هذا قال ثور من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب جد احكى الله سبحانه وتعالى على اصحاب الكهف اصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنة وهم واحد الرأي كان عوشا بالكلب الياه والكلب عن الدخل الغار والكلب بره في الباب يالغار ونعزوا بحال نعزين يتحرفوا في المياه <تصفيق> والسعون وهم نعزين ويتقلبوا نعزين لا اكما شرط احياء ويتقلبون فنقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وسبحان الله لما فاقوا 790 سعود لما فاقوا كتعرف النح قد ايش ولاد كتعرف الانصار قد ايش ولاد قد ولا. كتعرف الشعراء دروا قد ايش ما شاء شافوني يعني يخيفون خففت سبحان الله لما استيقظوا هذه هذه ولاد فيه من من يبقى مثلا سبحان الله شعار شهرين ما ما يشرب فيه ما فيه بل هيدا 300 300 و90 هذه هذه اشي يعني كرامه كرامه من الله لك قالك ايضا رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ان ثلاثه كانوا مسافرين ثلاثه في البخاري ومسلم ثلاثه كانوا مسافرين ولما اواهم النبي الى غرفه الغار سبحان الله لما دخلوا الغار والذي صخره من اعلى الجبل سنحضر ما ما تستقر الا في فم الغار وتصد الغار ما يفوه ولد هذا الموت المحقق خلاص داروا في بعضهم البعض ما انا في علقه والله ما عندنا ما يخرجنا من هذا المأزق الا ان نسجد لله نتضرع اليه بخالص اعمالنا كل واحد يفك ايش لله مخلصا لله دابا خلاص دابا الان تبرق كل واحد يدعو الله بصالح عمله. فالواحد واحد قال والله ربنا كان عندي يا ربي كان عندي والدين. وقل ما كان عندي اعز منهم. وكنت كان خلي ولادي وخلي كان لجبت راعي الغنام واذا جبس الغنام ما نصدق إلا الوالدين. وفي يوم من الايام جد في بيش برسل. ولا يعني الوالدين ناموا والاولاد سبقوا ويغوصوا من الجوع سجوع والله ما لاقلكم حتى نعطي الوالدين. واستحيثوا ان من الليل. قال ما يمكن يعطينه وحشياً، يعطين الأولاد وما يوقفهم لا، لا يوقفهم. شو ذا على على حالهم؟ ولما سيغذين ما تلفش. لما سيقضوا أعطيتهم. ولن يخلصوا ما يمكنهم بالجوع على لأن غداء الوالدين، وكيه والإحسان بالوالدين، والعطف والحنان الشديد ما قيشي. ماذا قيش في الوالدين. قال يا ربي إذا جمعنا هذا انتقاق وديك تفرج عنه ما نحن فيه. واذا استخلص من هذا ويشوفه ضوئاً. يشوف النجوم. اثرت النجوم. وليس ما يأخذوا اخر يشوف. ثاني، قال يا ربي انا كانت عندي واحدة من عني ما عندي اعزل منها. واحد الي منها. ما في؟ قال وفيهم من الايام. ها? يعني اه وراوسوا عن نفسي وعطيتها مئتين دينار. مئتين دينار كاته? مئتين دينار قال? مئتين حولي. مئتين حولي. لان الحولي كان في كل واحد دينار. عطيتها مئتين دينار اتبكنني من نفسها، قالت ابدا. وسبحان ما دارت ايام حتى نزلت فيها جدا ونزلت فيها النجاة ويامي ساتين ودخل لي يا فولان جاذك الله خير نسلم لي يقول لا والو احسن تقول ديكشي اللي قدلك مرة اخرى استسلمت مسكينة بالجوع استسلمت ولما اراد منها ما يريدوه الرجل من المرأة قادش له فلان فولان سقيل. ولا تكون الخاتم الا بحقها يعلم فلدي وحرام عليك وإذا بي وعيد الله قال جاني خوف الله وإذا بي عطيت لك شي اللي عطيتها خليت لها لك الميتين دينار عطيت خوفا من ربي يا ربي ذا عملت هاي الشبسيغاء ففرج عنا محلوهي وزاد الصغراء خاف السعادة شو هيدن؟ كرامة ولا هيدن؟ كرامات كرام ووجد ثالث جد سالس قال يا ربي أنا كان عندي وجراء عندي خدام وعندي عمال وكل واحد ما العمل لها ما دمسون خمسون وواحد خمسون. ما قالوا قال لي عندي, عندي يعني خلسطون والأجر اللي هو تسكن نميها. هذين سبقان هكذا موجم بدا. قل شريت بها بقار ومعازف ولمل ويبيل واصبح ما شاء الله واندي ان اكتبه. فطال خمس سنين, سنين عشر سنين واذا به يزي. يا فلان تعقل. كنت تخدمت معك وخلي تشير وجرات أغطي قالوا هل أغطى بكل مدير وهذا البقارة هل أغطى بكل مدير أساسا بيها هذا استهزافي أنا ما كنت أغطى بكل مدير أغطى قالوا كما تسمع كل مدير خضوا قال أخضر قال يا ربي دعم لسهل بسيغاء وجيك وخوفا منك ففرج عنه من فرج ها وخرجوا بشوه هذه كلها كرامات كرامات من؟ الأولياء كرامات الأولياء لكن هذه وحدها لا تدل على الولايات اشيد العلوي اليه هو ما الله عليه اش الذين الذين امنوا أكبر, اكبر خارقه للعاده هي يوم تصبح تؤمن بالله تؤمن بملائكه الله تؤمن برسول الله تؤمن بكتاب الله تؤمن بالقدر والقضاء تؤمن باليوم الاخر والبعث والنشور والجنة والنار عندك يحصل حصلها والله اذا ما يفتحش الله صدرك ونجور قلبك ويجعل هذا الإيمان مشركا كالشمس في قلبك والله نقدر تحصل عليه بل الله يمن عليكم أن هداك من إيمان حين ما توجد هذه من نفسك أكبر خارقة أكبر خارقة بالعادة هذه كثار من الطيران وكثار من مشي على الماء ولهذا الإمام الشافعي يقول امام الليل امام الشافعي سبحان الله سُئِل إذا رأينا الإنسان يمشي على الماء هل يدل على ولايته؟ قال والله لا والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقت بأنه ولي ليش؟ قال حتى أعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شفت هذا الرجل نصها قرآنية جميع ما أمر الله يطبقه جميع ما نهى الله يجسنبه جميع ما أخبر الله يصدقه قلت هذا ولي شو تبشي علمه قلت هذا ولي ولي بشي علمه قلت وين ليش ولي هذه هذا بشي علمه ما عنده أرضية شني أرضية أرضية الكتاب والسنة ولي ولي. الليل حدث تلاميذي قال والله لقد لما قالوا الليل قالوا لي الشافعي ايش قال ايش قال قال هو ليس بتخته ولو شاف الإذن يمشي عالما ميم صدقته اعرض عمله على كتاب الله قل قلدت قصر ايش الامام الشافعي قصر كيف قال والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدق انه هو حتى اعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليا رب العزة نص على هذه وحده نص عليها واحده اشقال الا ان قل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الجزاء ولا اا يا رب قال الذين امنوا وكانوا يتقون الله اكبر هذه خارقه لله اعظم خارقه تتحقق واعظم ولايه تتحقق للانسان هي يوم يصبح نسخة من كتاب الله يصدق بهذا الكتاب ويعمل بهذا الكتاب وهو نسخة من هذا الكتاب هذا علم على انه ولي لله بالقطع بالطبع ان اولياءه إلا المتسقون ولكن اكثرهم لا يعني. اكثر الناس ما اكو هذه الحقيقه اذا يا اخوان احنا عندنا الامور معكوشة كيف معكوشة؟ عند الولي هو اللي كي ها هو هو اللي كيشعل النار في النهار, في النهار. ومشي بس كده من بلقى وقلوا ايها وليد تقول لا ذلك المجدو هي الحمق هي الحمق يعني تلتطو بيقر ومجدو ايه هذه الوليد اذا وهذه الوليد سفاوز اللين عماسي عنده مئة في المئة من امتثال اوامر الله وسيلة المناهية من صدق بكتاب الله والعمل به عنده مئة في المئة اهلهم الى مئة في المئة مثل صحابة صلى الله عليه رسول الله هو اللي نقص عنده تسعين في المائة ثمانين في البيئة, في عنده خمسين في عنده 50 في عنده 50 في لأن هو الولي عنده عشرة في البيئة. عنده عشرة عنده 5, 5. عنده واحد عنده عشر واحد عشر بالواحد في سبحان الله فالولاية هي الايمان الذين آمنوا وكانوا يتقوى هم الأولياء هم المؤمنون فانسوا ان شاء الله أولياء نرضو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم أيها يا إخوان الولي هل يمكن أن نعرفه نقول هذا ولي لا هذه ربما نمغى اللي ولي بالصح واللي مؤمن وبعبارة هكذا اللي مؤمن ما يمكن يعرفه لنا ولنفه؟ ما الذي يعرفوه هو الله. إن أوليائه إلا المتساقون. المتساقون. وقال هو أعلم بمن يتسق؟ بمن يتساق؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم. بمن يتساق؟ وهو أعلم بالمجدين. من يعرفهم؟ وللاله سبحانه يقول العلماء بالإجماع. يقول لا يجوز ان يشهد لأحد بانه من اهل الجنة ولو رئيسا يصوم, يصوم النهار ويقوم الليل ويعني ويحج ويعتمر ويتصدق ويفعل ويعمل رمضان في مفتق ما تشهدوا بانه ولي ابدا ليش الذي يعلمه والله لانه لا ندري بالخواتم لا نعلم الخواتم والعمر يقول سيدنا رسول الله اصدق ما تدري بما يختم لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة سبعين سنة ثم يعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار سبعين سنة ثم يعمل يعمل بعمل اهل جنة فيدخلن نعرف عن المصير. ما نعرف ولذلك ابن عبي مليكة يقول في البخاري أدركت ثلاثين من اصحاب رسول الله كلهم يخافوا على نفس النفاق النفاق صحابه رسول الله حتى كان حذيفه رضي الله عنه يقصد من جميع صحابه يطرقون عليه الباب ويقولوا سيدنا يخبرنا انه كان صاحب سر رسول الله رسول الله ما في غزوه تبوك يعني واحد مجموعه المنافقين خبروا فلان وفلان وفلان وفلان وتركنا في المدينة فلان وفلان وفلان من المنافقين فقالوا هذا ايش يقول بس يقولوا اللي حد ايش لذلك الرسول ممكن يعملهم في ظواهر اذا ظهروا في مرحله سوى شيء باطل في معرض بك فكان الصحابه يترقون بين ايش بين بين حذيفه ويسالونه قصوا عمر يا عموم الشيخ بالجنه هل عدني رسول الله صلى المنافقين يقولوا وسلم يا شيخ يا شيخ انت بخير ان شاء الله ما شاء الله سبحان الصحابه رسولنا يقبل على مذيره هذول ما ندري بما يخطط والذي يقول علما ما قطع اكباد العارفين الا الخوف على الخاتمه الخاتم كتب رزقه واجله وعمله وشقيا وسعيد ما ندري ترى الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر والله على قد قلبه ما ندري الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن امكن منافق ناعك وانت لا تعلمون ومن الأعراض ومن حولكم من الأعراض منافقون ومن أهل المدينة زي منافقون أيضا ماردوا على النفاق ماردوا محنكون ما شاء الله مدربون على النفاق إتقانوا النفاق والله ما تعرف. لا تعلمهم نحن نعلمهم أنسا ما تعرفهم الرسل أزمرهم مع حباقته وفطانته وحينكزه ومع ذلك بيت الله عليها أبدا قال لا تعلمهم ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق ومن حولكم من العرام منافقون ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق لا تعلمون نحن نعلم إذن يا إخوان نحن ما ندري بما يخسم لنا اللهم اصمع لنا بحسن اللي بيعني صلى الله هو رسول الله ما في شيء ولكن يعلمنا كان في السجود وأقرب ما يقول لعده من ربي ومساجد أشيقون يام اللهم يام صرف القلوب اللهم يام قمب القلوب ثفز قلبي على دينك يا رب ثفز قلبي على دينك يا رسول الله حذر رسول الله وتخاف على قلبي يقمنا القلوب بين أسبوع من اسابع الرحمن يقلي واقف جاء يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافيا ويصبح مومنا ويمسي كافيا القلوب بيد الله وش عندك دمانة ما عندك دمانة واعلموا أن الله يحول بالمرء يا قلبك يحب الكتاب ويحب الجهاد ويحب الصلاة ويحب الصيام ويحب اهل الله ويحب الصحابة ويحب رسول الله وقد انقلب الحال اصبح يكره الاسلام ويكره القرآن ويكره الطاعة ويكره ما شاء الله لله هاتس انت قاعدني يعني يدغ من نفسك كم من واحد يتيني شام ويقول لي يا شيخ انا ما اعرفك كجيني كرائي ويجيني كاذا يقول اجاد اتفجر والله يا قلبي اقول اجاد اتفجر جينك راج مش سبحان الله الشيطان واخر لحظة ياتي له الشيطان يقول لك مش على دين مش يهودي هو يهودي مزيان والله غير كذا وجدك كان يهودي ووالدك كان يهودي وفولان كان يهودي واش او نصراني او ذهب الفولاني سبحان الله آخر لانه اخر اسم عنده عدم يقضي عليه وتموت على منسب لانه في اي وقت يخسر اذا مسلمت مسلمه تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وغدا الارقى الاحبه محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم هل خاب وخسر هو يسجد يقول رسول الله صلى عليه وسلم يسجد السجده في القران والسجد المميت يقول هو خاب وخسر ويسجد صلى الله عليه خمس خبز ليش قال امرتم بالسجد ولم اسجد وفلان امر بالسجد اسجد او يسجد خاب وخسر لا اله الا الله اعوذ بالله إذن يا أخي الكريم الإسلام العظيم يا مورنا أنك دائما على حضه ودائما يشهد ويجد لا الله سبحانه وتعالى لواحصبه نثاره وفضحه يعني نفحبه الله سبحانه وتعالى الحمد لله شهدوا لا إله إلا أنس أصبر جل سببوا ليك سبحان رب الكربان السما يحيفون وسلام على عبد الله الصديق والحمد لله رب العالمين.